أزبتي لا أزبت <تصفيق> ليس لها من دون الله كاشفت من haven anndi wata wa da الزبطان الزود. <تصفيق> <تصفيق> الجدول من هذا الحديث ماذا؟ وتبغون ولا تبغون وأنتم ساذجون؟ أجز انظروا الاخبار و ان كعبو و تنل اخوها فما دون نظر